لفكرة ن د و ة بكره ة الشيخ محمد حسن ل ش ي خ سعيد و الشيخ محمد حسن ت ا عمد, عمد فريد في الاستاد الاسكندريه د